كيف تقضين عطلة نهاية الأسبوع يا لينزي؟ أحيانا أذهب لزيارة عائلتي في نيو هامبشاير، وأحيانا أقضيها هنا مع أصدقائي. وماذا عنك؟ أنا أيضا أحب الخروج مع أصدقائي ليلة السبت. هل تستيقظين مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع؟ لا، عادة أصحو متأخرة قليلا. هل تذاكرين في عطلة نهاية الأسبوع؟ نعم. أحاول الانتهاء من القراءات والواجبات المطلوبة وهل تلعبين كرة السلة؟ بالطبع أحيانا أشارك في مباريات وأحيانا أتدرب فقط وماذا عنك؟ أقوم ببعض الأعمال التطوعية في عطلة نهاية الأسبوع كما أحب أيضا حضور الحفلات وأنا أيضا سيكون رائعا أن أتعرف على أصدقائك وأن نخرج معا بالطبع يقضي الخروج يقرأ قراءات مطلوبة واجب واجبات يشارك مباراة مباريات لعبة العاب تطوعي يتعرف على يقابل